بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الصريق الى الله يقدم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه سلم أما بعد كان بعض الاخوة طلب تأجيل الامتحن لهاطف فتره من مذاكره فان شاء الله الامتحان كل اسبوع القادم ان شاء الله امتحان في معارض القبول فقط ان شاء الله الاسبوع القادم قال المصنف رحمه الله وما ذا مطلع اليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمائيه لم ينفي للعلو والفوقيه فانه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه بعد ان بين رحمه الله الادله المتكافره من الكتاب والسنه رجل كثير جدا من الكتاب والسنه على اثبات علو الله عز وجل على عرشه عوض ان يبين قربه ومعيته مع ذلك فذكر هذه الابيات ومع ذا مع هذا الاتصاف بالعلوي والاستواء على العرش والمبينه منه لخلقه تبارك وتعالى فهو مطلع سبحانه وتعالى اليهم والواو للإشباع يعني بالشاء يعني للنظم يعني مضطريون إليهم بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السر وانتجر بالقول فانه يعلم السر واخفى ذكر العلو وذكر الملك والعلم التام له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت التراب وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ما في باطن الإنسان مما قد لا يعلمه الإنسان نفسه فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء كما هكذا فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره عند مسلم وكذلك جمع سبحانه وتعالى بينهما اي بين العلو وبين القرب بين العلو والفوقيه وبين القرب والمائيه في الات التي تليها في سوره الحديد تالي قوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن قال هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير كذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الاوعال إذ يقول والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه قد ذكرنا حديث الأوعال حديث ضعيف لكن هذا المعنى شواهده متعدده ان الله سبحانه وتعالى ذكر معيته عز وجل لخلقه وهو ذكرها بعد ذكر العلم فهي معنى يعني أخص من العلم الله عز وجل مطلع شهيد رقيب لذا قال مهيمن مهيمن يعني شهيد ورقيب سبحانه وتعالى ليس بغائب عنهم سبحانه وتعالى وليس ببعيد بعلوه بل هو عز وجل مع علوه قريب قربا يليق بجلاله وعظمته وسمي قرب المعيه سمي قرب الشهود والعلم لكي او عين معيه العلم كذلك لامرين كما ذكرنا من قبل حتى لا يتوهم الحلول الباطل الله سبحانه وتعالى اذا قلنا هو معنا كما قال عذر الله وهو معكم اينما كنتم فهذا لا يقتضي لغه الحلول ولا الاتحاد ولا المماسه ولا غير ذلك من معني الحلول او نحوها فاذا قلنا قرب علم او قرء ومائيه احاطه وقدره وسمع وبصر لننفي هذا الاحتمال الباطل الذي فهمه اهل البدع بقهوائهم وضلالتهم لم يقولوه بناء على لغه ولا على شرط ولامر اخر وهو للتمييز بين هذا القرب والقرب الاخر القرب الخاص لعباد الله المؤمنين ومعيته بنصرتهم وتأييدهم له سبحانه وتعالى وان الله مع المؤمنين قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى قال اي يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام قال كلا انما معي ربي ساهدين واي بالذلك كثير في معيه الله الخاصه وقربه الخاص بعباده المؤمنين المتقربين اليه عز وجل ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ان ربي ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا دليل على ان هذا الفعل من الله عز وجل ليس لكل احد بل لمن تقرب منه سبحانه وتقرب اليه عز وجل من القربات فلا نقول ان القربه هو العلم لان هذا معنى يختلف لغه وشرعا ولا نقول ان المعيه هي العلم لكن نقول معهم بعلمي وسمع وصرق بين هذا وذاك وهذا الذي ذكره استلف يعني انه معهم بعلمي وسمعي وبصري وقدرتي سبحانه وتعالى ومعهم في المعيه الخاصه بتاييده وتوفيقه واعانته ونصرته سبحانه وتعالى ولذلك لا قلنا هي معيه حقيقيه لم نكن مخالفين للصواب ولم يكن هذا يعني القول لان معهم بعلمه مجازا حتى يقال انه يجب تاويل هذا ويجب صرفه عن ظاهره لا ليس هذا بصرف له عن ظاهره بل بيان لحقيقه المعنى ومن الذي توهم ان ظاهر المعيه الحلول حتى يقال يسرف عن ظاهره الى العلم ليس كذلك وانما كما ذكرنا ننفي الظنون الباطلة كما ذكرنا مثل هذا في ان الله في السماء تنفى عنه الظنون الباطلة من ان السماء تقل او تضل او انها تحيط به او انه سبحانه وتعالى داخل السماء يحل فيها فهو عز وجل لا يحل في مخلوقاته باين من خلقه كما اجمع على ذلك السلف ف بعض العلماء يقول معهم بذاته وكما انه قال ينزل بذاته وبعضهم قال على العرش بذاته والذي ينبغي ان يعني نمسك عنه قد يوهم المعنى غير الصحيح ولا حاجه بنا اليه و هو لم يرض في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في موضع واحد ولذلك مثل هذه الاطلاقات لا اطلاق بذاته معهم بذاته مما انكر على من قالهم اهل العلم كذلك في باقي المسائل وان كنا لا نشك ان اللفظ على حقيقته وليس يحتاج الى تاويل كما ذكرنا قال مهيمن رقيب عليهم وذكره تبارك وتعالى القرب من قوله تعز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان وقوله تعالى انه سميع قريب وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين ان الذي تدعونه اقرب الي احدكم من عنق راحلته وكل الادله التي ذكرها هذه بأن بغي أن تذكر في القرب الخاص وأما القرب الذي يقصده في الأبيات فكان الأحسن أن يستدل عليه بقوله عز وجل وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْرِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت الباطن فليس دونك شيء وكذا قوله عز وجل في آخر صورة الواقعة ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا ترصون ويعني ربما لم يذكر ذلك لان بعض اهل العلم يحمل هذا على غير صفه الرب عز وجل كني كثير رحمه الله تبعاً لشيخ الاسلام تيميه ابن القيم وكذا صاحب التحويه ذكره تبعا لهما واظنه لم يذكر هذه الادله لانه يحملها على هذا يقول ونحن خطاب كلام من الملائكه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون لم يقل ان هذا كلام الرب وانما هو قرب الملائكه وكذا يقول وانا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وهذا ليس بظاهر فان السياق خصوصا في سوره قاف قوله عز وجل لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يكاد يقطع بان ذلك ليس من كرام الملائكه يعني هو كلام ظاهر جدا ان هذا الضمير المتكلم هو الله الذي خلق والله الذي يعلم والله عز وجل اقرب الى الانسان من حبل الوريد وكيف يعني وتشكك في اثباتي هذا اللفظ لله عز وجل وقد ورد نص النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي تدعونه اقرب الى حدكم من عنق راهبه ما الذي يجعلنا نقول ان هذا كلام الملائكه ولم يجر لهم ذكر قبل ذلك ولا السياق يدل عليه نعم قد يدل السياق على كلام للملائكه وان لم يجر ذكرهم قبل ذلك كنحو قوله تبارك وتعالى وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا مع سبب النزول الصريح في ان هذا عندما سال النبي صلي الله عليه وسلم ما يمنعكم ان تزورونا اكثر مما تزورنا فانزل الله وما نتنزل الا بامر رب السياق دل عليه سياق واضح وبين وان لم يجر ذكرهم قبل ذلك لكن هنا الآيات واضحة وصريحة وبين في ذلك وكذا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تغصرون الظهر أنه كلام الرب عز وجل وهو قربه العام سبحانه وتعالى وتشتير بن جرير رحمه الله وغيره على أن هذا قرب الرب سبحانه وتعالى قرب الرب عز وجل من عباده قربا يليق بجلاله وأقرب إلى الإنسان من نفسه وهذا ايه من ايات الله والله فعلا ذلك ان الانسان فيما بينه وبين نفسه لا يدري اشياء عن نفسه وربما اخفى نفسه عنه اشياء لا يدريها ويتعامل بمقتضى يعني امور عميقه في نفسه لا تنكشف له وربما تظهر لغيره وربما لا تظهر لا احد لا يطلع عليها الا علم العيوب ولذا كان السلف يخافون على أنفسهم من الرياء ويخافون من عدم القبول يخشون أن لا يتقبل الله عز وجل منهم أن لا يتقبل الله عز وجل منهم وذلك لأن الجزم بما في نية الإنسان حتى الإنسان نفسه لا يستطيعه فمن أقرب إليه من نفسه الله عز وجل أقرب إليه من نفسه قربا يليق بجلال عظمنا وإلا فعندما تتأمل هذا المعنى ان ان الانسان لا يدري ما في نفسه احيانا وان هناك اشياء عميقه في نفسه بعيده عنه لا تجد هذا المعنى يمكن ان يضرب بامثله في المحسوس يعني وهذا امر محسوس فعلا لكن اقصد في الاجسام حتى نقول مسافات ونحو ذلك والانسان ونفسه هو لا يدري ما الذي يعني ما هذه الروح التي بين بين جنبي فاذا كان لا يدري كيفيه ذلك وهو يدرك حقيقه الكلام أنه فعلا أحيانا تخفى عليه أغراض داخلية وتخفى عليه رغبات دفينة في نفسه وفعلا يقول هذا شيء دفين في نفسه يعني إيه ده مدفون ده هو نفسه لا يعلمه عميق في النفس نفس لها أغوار بعيدة جدا ومحاولة يعني إظهار ما في النفس إظهاره بمعنى أنه يكون ظاهر إذن هو باطن فعلا وهذا أمر قد ينجح الإنسان فيه مع يعني وقد لا ينجح وقد يظهر بعضا ولا يظهر بعضا واشياء فعلا يعني عند التامل يجدها لا تحتمل الا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فعلا اشياء في نفس الانسان هي موجوده بالتاكيد الانسان كل كلمه بيسمعها وبيتكلم بيها بتسجل في جزء من عقله وهو مده معينه من الزمن لا يعي ذلك واين هي مسجله اثرت فيه بالتاكيد ال- المدة الزمنية عشان من من حين كان جنينا في بطن امي الى ان بلغ سنتين او ثلاث سنين هذا امر له تاثير في نفسي قطعا وله اشياء لاحظ لاحظها ذلك الطفل كما ذكرنا من قبل في امر اللغه فالانسان يتعلم اللغه خلال هذه المده من اين من استقرار الفاظ في نفسه تنطبع وتظل مستقره في انه جزء يتكو يودخر هذا الكلام او يضطر اخذ هذه الالفاظ حتى تسيطر على الانسان طيله حياته بعد ذلك وتكون هذه المفردات التي لا يدري متى سمعها ولا يعلم انها شيئا هي التي تحدد لغته التي سوف يحول كل اللغات اليها اولا ليفهم المعنى ده امر عجيب والله انسان لا يدرك هم سنتين من السنه السنه الاولى يبدا الطفل في ادراك الكلمات ومع تكرار الكلمه وهو في حقيقه الامر لا يعي عندما يكبر شيئا من هذا وهو بالتاكيد مدخر في ذهنه في في عقله فهذا شيء دفين في النفس فعلا اين هو الله عز وجل اعلم لذلك هذا امر يعني فعلا الله عز وجل اقرب يا الانسان من نفسه كيف ذلك بلا كيف هو الانسان لا يدري كيف نفسه فكيف يدري كيفيه قرب الرب سبحانه وتعالى ان ان يدرك هذه الكيفيه ولا نحتاج الى تاويل المعاني تبر كما جاء ولذا استنفذ الله من الصحابه والتابعين عندما سمعوا هذه الاثره والاحاديث لم يخطر ببالهم مثل هذه القياسات على الماء على على الاجسام ولا غيرها ولا قالوا كيف المعاني واضحه في اللغه ويفهمها كل عاقل وباي لغه تترجم تفهم المعنى ايضا من غير حاجه الى تاويل وصرفه عن ظاهره ونحو ذلك لذلك نقول ان كان القرب الذي ذكره ذكر استدلال هذه الايات الايات التي ذكرها هي في القرب من داعيه سبحانه وتعالى قرب الله من داعيه قرب خاص يقرب من داعيه اقر فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه ده قرب الخاص من من دعاه وقرب اجابه وكذلك انه سميع قريب يجيب دعوه من يدعوه سبحانه وتعالى واسمع دعاء من يدعوه وكذا قوله عليه الصلام انكم ندعونا اصم ولا غائبه ان الذي انتم تدعونه سميع بصير قريب او سميع قريب ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته ده بقى قرب ازاي وهو فوق العرش كيف بلا كيف وهذا معنى ظاهر جدا الانسان روحه لها شان اخر ونفسه لها شأن اخر غير شأن البدن ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا الكلام ولم يساله صحابي واحد كيف ذلك يا رسول الله وهذا دليل ان الصحابه فهموا ولم يساله حتى اعرابي واحد نقول لا الصحابه يتادبون فلا يسالون لا ولا حتى الاعراب ولا غير الاعراب ولا حديث الاسلام ولا بعيد الاسلام ما دخلت الشبهات الا بسبب فلسفه علم الكلام هذه المعاني لا تحتاج إلى يعني أكثر من تلاوة اللفظ الآية والحديث لأنها مفهومة المعنى وكذا الأحاديث قال وكذلك ذكره المعية العام ما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وكذا المعية الخاصه في قوله عز وجل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله اصبروا ان الله مع الصابرين وقوله لموسى وهارون انني معكم اسمع وارى وقوله وقوله في قصه الصديق النبي في قصه نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا كل ذلك المعيه العامه لمعيه العلم و والإحاطة ومعية خاصة ومعية النصر والتأييد والتوفيق والتسديد والإعانة كل ذلك لم ينفي العلو والمذكور في النصوص التابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستوين على عرش دائم من خلقه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تعرض الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لم ينفي للعلو والفوقية عطف علو رديفه في المعنى كان يواو عط في البيان يواو بي عط لفظ مرادف للمعنى اللفظ الذي قبله البيان ايوا لم ينفي قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده لم ينفي قوله وهو القاهر فوق عباده وقوله يخافون ربهم من فوقهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش وهو يعلم السر منا بكل ذلك حق على حقيقته ولا من احسن الكلام يقال حق على حقيقته دون زياده الالفاظ التي قد يقال بذاتي فتوهم معنى غير صحيح ولا يقال هذا مجاز عند أهل السنة إنهما يؤولونه بالعلم لا, لا يحتاج إلى تأويل لا يحتاج إلى تأويل يقول ولا منافات بين قربه عز وجل الله وبين علوي فإنه هو العلي المتصف بجميع من يبلغ ذاتا وقهرا وشانا في دنوه العلي في دنوه يعني حين يدنو يظل أعلى سبحانه وتعالى يكون اعلى سبحانه وتعالى لان هذه لا تنافي هذه كما ذكرنا انه ينزل ولا يخلو منه العرش فيدوم تعالى من خلقه كيف شاء وينزل الى السماء الدنيا في اخر كل ليله وعشيه عرف وغير ذلك كيف شاء وياتي لفصل القضاء كيف شاء وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه فانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا افعاله ومعيته العامة فيقول تعالى وهو معكم اينما كنتم معناها احاطته بهم علما وقدره كما يدل عليه اول السياق واخره وهو اجماع الصحابه والتابعين كما تقدم نقلوا اجماعهم على ذلك يعني يجمعون على نفي الحلول والاتحاد واما معيته الخاصه لاحبابه واوليائه فتلك غير المعيه العامه فهو معهم بالاعانه والرعايه والكفايه والنصره والتأييد والهدايه والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفوا عباره مخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم اذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به هذه ليست الصحيح بل اسناده ضعيف وهذا ايضا لابد ان ينفى عنه الظن الكاذب بالاتحاد بل حلول في سكنت سمعه بالروايات الاخرى التي تؤين المقصود من قوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بالله مستعينا به موفقا من قبله سائرا في ذلك بطاعته عز وجل فمعنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث امران الامر الاول توفيق الله عز وجل لهذا العبد فيما يسمع ويبصر وتقواه والقوه التي يجعلها الله له فربما سمع ما لا يسمع الناس وراى ما لا يرى الناس وبطش ما لا يقدر عليه الناس ومشى ما لا يقدر عليه الناس وذلك لان الله اعان ووفق وسدد ثم يكون غايه هذا العبد تحقيق تكبير العبوديه لله عز وجل فهو موفق المعان في طاعه الرحمن سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين يعني اكمل مراتب اياك نعبد واياك نستعين فهو يعينه الله عز وجل في سمعه وبصره ويده ورجله وفي كل امور لكي يكون في ذلك كله عبدا لله مصرفا هذه القوات كلها في مرضاته عز وجل ولو تامل الانسان حال الانبياء لعلم حقيقه هذا الحديث وكذا حال اوليائه الصالحين كصحابه جدهم الله عليهم علم ان الله وثقهم وجعلهم اول اجار الانبياء يسمعون ما لا يسمع الناس لما جعله في قلوبهم من الخاصيه وفي اسماعهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تسمعون لو تعلمون ما أعلم قال ألا تسمعون أطت السماء وحق لها أنطئت في بعض الجواية إني أسمع ما لا تسمعون نعم وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وآله سلم من آيات ربيه الكبرى و سمع جميع الأنبياء الوحي من جبريل عليه السلام ومنهم من سمعه من الله سبحانه وتعالى موسى الكريم عليه السلام غير ذلك واولياء الله عز وجل قد يوفقهم الله عز وجل لانواع من السماع ومن الرؤيه ما لا يقدر عليه الناس فا اولا هم يسمعون من كلام الله ويفهمون منه ويستجيبون ويعلمون مقاصده من بما لا يعلمه الناس وهذا اعلى السماع المطلوب ليس سماع اصوات فقط ولكن هذا اعلى السماع المطلوب ان يسمع الايه سيفهم منها ما لا يفهم الناس ويتاثر بها وتكون معانيها واضحه وهذا والله تديدو متفاوتا تفوتا عظيما في استنباطات العلماء تجد عالم يستنبط استنباطات واضحه وقويه وعالم اخر يحوم حول الايات ولا يستخرج منها شيئا ما يذكر العلوم الاخرى المحيطه بالامر ولا يصل اليه وهذا ملحوظ في كتب التفسير وفي وفي كتب الحديث كذلك هناك من يستخرج المعنى مباشره وتجد المعنى واضح فعلا والايات تدل عليه وهناك من يفتح الله عز وجل عليه ما لا يفتحه على غيره هذا هو السماع النافع وكذا رؤيه ما يراه الانسان امام هناك من يرى فيعتبر لذلك قال فاعتبر يا اولي الابصار الابصار قال عز وجل عن ابراهيم واسحق ويعقوب اولي الايد والابصار لانهم يرون فيما ايات الله الكونيه وما المشاهده ما لا يراه ناس ويعلمون عواقب الامور من دون رؤيتها فسبحان الله يعني سيدنا موسى عليه السلام مثلا الرجل الصالح راى فيه فعلا انه انه صالح ينبغي ان يعانى وان يفض وانه قوي امين في حضرات ابيكون يعلمه غدره وزواجه متو في نفس اليوم لانه ظهر له القوه والامانه فسبحان الله هذا امر ربما يعيش الانسان سنين مع الانسان ولا يرى حقيقه امره ولا يرى ما وراءه وهناك مواقف معينه يترتب عليها نتائج معينه اهل الايمان عندهم بصائر بنور الوحي ولذلك قال عز وجل فانظر كيف كان عاقبه الظالمين فانظر كيف كان عاقبه المكذبين ونحو ذلك لانهم يرون ما لا يرى الناس الذين ليس عندهم من معاني الايمان والمعاصي تظلم القلب والعياذ بالله وتصم الاذان حبك الشيء يعمي ويصم والعياذ بالله يصم الاذان يصم يعمي ويصم يجعل الاذن لا تسمع تسمع الايات كانه لم يسمع شيئا كان في اذنيه وقرا كما قال الله والقوه كذلك والبطش فبالاضافه الى السماع الاخر الذي يمكن ان يحصل الانسان فعلا الذي يعني سمع يعني ان الله عز وجل اوصل صوت عمر رضي الله عنه الى ايه الى سريعه عبر المسافه البعيده وقال يا سريعه الجبل فسريعه سمعت صوت عمر وعمر تكلم بصوت الاسمى الله عز وجل والصحابه منهم من راى الملائكه فاسيد بن حذير لما جعل يقرى وراى مثل الثريا تطلع في السماء وقال النبي عيسى تلك الملائكه او تلك السكينه في روايه اخرى نزلت تستمع الذكر تلك الملائكه نزلت تستمع الذكر ولو ضللت حتى تصبح وخلتها تصبح لا لا اصبحت للناس لا تتوارى منهم او كما قال عليه الصلاه والسلام وهذا في القوه والقدره في انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات اللي هي البطش والوش الصحابه رضي الله عنهم نقول الانبياء اولا اعطاهم الله من القوه وانواع التاثير في الناس ويعني ما نصرهم به على عدوهم وحفظهم به سبحانه وتعالى وجعل العمل القليل يؤثر في العالم كله سبحان الله ثلاثة, ثلاثة وعشرين عاما من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تؤثر في قرات العالم الخمس إيه لو من هذا بدون وسائل اتصاد وبدون وسائل علمية ونحو ذلك ولكن فعلا دعوة مؤثرة تؤثر في القلوب والأبدان والبلاد والعباد الصحابه رضوا الله تبارك وتعالى عليهم جعلهم الله يقطعون المسافات في مرضاته سبحانه وتعالى بما لا يقطع ربما في زماننا مع حداثه الالات وانتصرون في المعارك بقوه من عنده سبحانه وتعالى وتأييد وتوفيق الله عز وجل صار سمعهم الذي يسمعون وبصره الذي يبصرون وكما ذكرنا يحققون اياك نعبد واياك نستعين ليس ان الله هو ذاته يحل في اسماءهم وابصارهم تعالى الله عن ذلك انا مقطوع من الوطلاق لا يحتمل ان يقول هذا ظاهر الحديث لا ابدا جز من ليس بظاهر الحديث هذا هذا كفر والعوذ بالله والحديث اخره يوضح ذلك قال بل ان استن لو اطينا وان استعاذ بي لا اعيدن نص قاطع في ان هناك سائل ومسؤول ومستعيد ومستعاذ به وان الله هو المعطي وانه الذي يعيذ سبحانه وتعالى مستحيل يكون المعنى غيران اول والحديث واخره وقوله من عادى لي وليا فقد اذنتوه بالحرب وما تقرب الي عبدي ذكر رف نفس العبوديه لفظ العبوديه بشيء احب الي مما افترضته عليه اذا لا يحتمل ان يفسر الحديث على غير ما فهمه استلفظ الله تبارك وتعالى عليه لكن كما ذكرنا يفسر على ان سمع العبد يكون لله وبالله يكون عبدا بالله مستعينا ولله مخلصا بالله اياه استعين ولله يخلص ويعبد سبحانه يعبد الله عز وجل فهذه معيه بالتاكيد اعظم ميه لذلك يقول ليس معنى ذلك ان يكون جوارح العبد تعالى الله عن ذلك قولا كبيرا وانما المراد ان من اجتهد بالتقرب الى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه اليه ورقاه من درجه الايمان الى درجه الاحسان فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبه كانه يراه فيمتدئ قر القلب بمعرفه الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته واجلاله والانس به والشوق اليه حتى يصير هذا الذي في قلبي من المعرفه مشاهدا له بعين البصيره و الى هذا المعنى اشار بقوله عليه الصلاه والسلام احب الله من كل قلوبكم مرسل فيض فما امتلا القلب بعظمه الله محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبقى العبد شيء من نفسه وهواه ولا اراده ولا اراده الا لما يريد منه مولاه شرعا يعني فهنا اذن لا ينطق العبد الا بذكري ولا يتحرك الا بامره ان هو الجزء اللي هو ايه ده انه جزء فيه واللي احنا قلناهم اياك نعبد ولك نستعين اياك نعبد لا ينطق الا بذكري ولا يتحرك الا بامري فانطق نطق بالله وان سمع سمع بي ده الجزء الثاني بقى اللي هو ايه نطق نطق بالله يعني المستعين والنظر انا براديه وانبطش برطه جبيه فلهذا هذا هو المراد بقوله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به واده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ومن اشار الى غير هذا فانما يشير الى ال ال الحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله بريان منه صلى الله عليه وسلم يقول هو القريب جل في علوه فهو سبحانه وتعالى مستو على عرش عالعلم على جميع خلقي وهو قريب يجيب دعوه الداعي اذا دعاه ويعلم سره ونجواه وهو اقرب الى داعيه من عنق راحلته ويعلم ما توسوس به نفس الانسان وهو اقرب اليه من حبل الوريد وهذا المعنى الذي ذكرنا اليه اشرنا اليه اولا الايه يعني فان الذي عند عنق راحلته او عند حبل وريده وينبغي ان نقول الذي هو اقرب اليه من حبل الوريد وليس ان الله عنده انما يقول ان الله عز وجل اقرب اليه من عنق رعيلته واقرب اليه من حبل وريده فان الذي عند عنق رعيلته او أن الذي هو اقرب من عنق رعيلته لا يعلم ما خفي عليه من كلام مكتوب عندكم ايه لا طبعا لا يعلم ها اه نعم ممكن يكون المعنى نعم طيب لا لا لا لا هو المعنى صحيح انا ان الذي عند عنق راحلتي من المخلوقين من البشر او عند حبل وريدي من المخلوقين لا يعلم ما اخفي عليه من كلامي والله عز وجل على عرشه ويعلم السر واخفى ويعلم ما يلز في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو مع خلقي بعلمه وقدرته لا تخفى عليه من غفيت ان هو المعنى مش ان ان الذي عند عنق هذه اقصد ان هو المخلوق ليس الله عز وجل العبد لا يعلم وان كان قريبا ما خفي على اخيه من الكلام لكن الله وهو فوق عرشه يعلم سبحانه وتعالى وما يعوز ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط فهو سبحانه القريب في علوه العلي في دنوه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام هذاته ولا يكيف الحجى صفاته حجى العقل حي لا يموت كما قال تعالى وتذكر على الحي الذي لا يموت وسبح بعمله وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين فهو الحي الذي لم تسبق حي... لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون أعوذ بنفسك لا اله الا انت انت الحي الذي لا يموت والجن والانسان يموتون قيوم فهو القيوم بنفسه القيم لغيره القيم قائم على امر غيره المقيم لغيره فجميع الموجودات مفتقره اليه وهو غني عنها ولا قيام لها الا به ولا قيام لها بدون امره كما قال تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ" وهو القائم على كل شيء قائم خلقا وإيجادا ورزقا وأخياء وأماتا وقائم حسابا وإثابة و يعني ثوابا وعقابا والقائم بجميع أمور عباده والقائم على كل نفس بما كسبت وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم لك الحمد أن ترب السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ولدت قيوم وقيم قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض وقد جمع تعالى بين هذين الإثنين الحي و القيوم في ثلاثة مواضع في كتابه آية الكرسي من سورة البقرة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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثالث في سورة طه في قول تعالى وعنف الوجوه الحي القيوم وقد خرر رحمه الله ورحمه وقد روى ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور سورة البقرة وآل عمران وطه وسر هذين الإسمين معا أن اسم الحي اصل لجميع صفات الذات التي تدل عليها اسماء الحسنى فكمال صفات الذات مرد يعني لابد او مستلزمه او هي من لوازم صفه الحياه واسم القيوم الاسم الدال على صفات الافعال او اسم الجامع لصفات الافعال ان القيوم الذي لا ينام ولا يا ذو العرش المج وهو الذي يفعل ويدبر امر عباده بما شاء قائم على كل نفس بما كسبت وهو قائم عليهم الخلق والاجاد وافعى صفه القيوميه هي الصفه الجامعه لصفه الافعال وصفه واسم الحي الاسم الدال على كمال الحياه الرب عز وجل المستلزم لجميع صفات الكمال الاخرى الله اعلى اعلم لذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم مع اعظم كلمه هي كلمه لا اله الا الله من اعظم ما يدعى به في دعاء وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت انت المنان بديع اسمك الارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم قال لقد سال الله باسمه الذي اذا دعى به اجاب فقال في اولها لا اله الا لا, لا اله الا انت وقال في اخرها الحي ان يا حي يا قيوم فينبغي الاكسار بهذا الدعاء والاجتهاد بالدعاء فيه ما صحه الحديث الذي ذكرناه حديث اللي هو رواه ايضا البيهقي وصححه الشيخ الالباني وروه ابن ماجه والطبراني والطحاوي والحاكم والوراقي وابن ماجه قيوم لا ينام اي لا يعتريه نقص ولا غفله ولا ذهول عن خلقه فان ذلك نقص في حياتي وقوتي سبحان الله حياه البشر حياه المخلوقين عموما لا تتم الا بهذا النقص لابد من النوم لابد من ان تكون حياتهم مسبوقه بالعدم لابد ان يولد الانسان حتى يكون حيا لابد ان يولد وولادته دليل على انه كان قبل ذلك عدما فسبحان الله الله عز وجل حياته كامله بلا نقص لا تاخذه سنه ولا نوم يقول لهذا اردف هذين الاسمين بنافي السنه والنوم فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم سنه الغفله او النوم السفيف اي لا تغلبه سنه وهو الوسن والنعاس ولا نوم ونفيه من باب اولى <تصفيق> لانه اقوى من السنه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تقف عليه قفية وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه زي منا قسط الميزان يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار قبل أن يعمل الناس عمل النهار أعمالهم في الليلة التي سبقتها ترفع إليه وعمل النهار قبل عمل الليل اجابه النور او النار لو كشفه احرقت صبحات وجهي انوار وجهه من ذهى اليه بصره من خلقه اي كل خلقه لان الله لم ينشئ خلقه في هذه الدنيا على نشاه تحتمل ان ينظروا الى وجه الله فاذا اراد الله عز وجل ان يريهم نور وجهه احياهم الحياه الابديه الثانيه بعد النفخ في الصور فاذا اراد الله اكرامهم ان يذل لهم ما وعدهم من النظر الى وجهه عز وجل نسال الله عز وجل النظر الى وجهه الكريم قال وجل عن ان يشبهه الانام في ذاته او اسماءه او صفاته افعل الانام هم البشر المخلوقين لان الصفات تابعه لموصوفها فكما ان ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هذا الله إليه انا السنه والجماعه لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولما عطلوه عن صفات كماله ونوتي جلاله فرارا بذامه من التشبيه لماذا يصرف ويعطل المحرفون صفات الرب عز وجل هم طبقات طبقات متتنينهم من ينكر وجود الذات ومنهم كالفلاسفه ومنهم من ينكر وجود الاسماء والصفات كالجهميه الاوائل ومنهم من ينكر الصفات كالمعتزله ومنهم من ينكر بعض الصفات وهؤلاء الكلام معهم بالقاعده التي ذكر يعني هنا وهي ان الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يستدل فيه حذفه ويتبع فيه مثاله فكما ان اثبات الذات إثبات ولود لا إثبات تكيف فكذلك إثبات الصفات إثبات ولود لا إثبات تكيف ثم القاعدة الثانية التابعة لها أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر فكما أن بعض الصفات إثباته لم يقتضي التشبيه فكذلك الكلام على البعض الآخر إثباته لا يقتضي التشبيه مش مشي كلام الشغسام جميعا في رساله الدموريه في المناظره مع ابيدا على هذه القواعد بيمسك اول حاجه انه فايت الناقدين اللي هم اشد الناس ايه ناسا وتعاطيرا يقول لهم انتم بتنفوا وهم ينفوا ليه بينفوا يقولوا لان اذا شباه اثبتنا ذاتا فنهن نشبهه بالايه بالمخلوقين عشان مخلوقين لهم ذوات يقولوا طب منتوا ما انتم كده وقعتم فيما هو اسوء ان شبهتموه بالمستحيل ماشي كده واللي موجود اولى من الايه من المستحيل ده احسن حالا منه فانتوا اللي يقول لا سميع ولا ليس بسميع ايه هو ده لا مش المعدوم ده المستحيل ده المعدوم ده ممكن يتوجد بعد شويه لكن ده ده المستحيل ده اللي مش ممكن يكون ابدا ولذلك ال... ده طبعا ده ننزل في الحقيقه لا ينبغي معه المناظره ده كلام يعني اسخف من ان يرد عليه لما يقول موجود ولا لا موجود ولا ليس الموجود او يجمع الناقدين يقول موجود وليس بموجود او اسوء يقول لا موجود ولا ليس موجود ده انا دول اتكلم معاهم في ايه ده ناس ملهاش لازمه ابدا نتكلم معاها دول ليس لهم فعلا كما قال ليس لهم الا السيف فعلا والله فاما الذين يثبتون الذات اللي هم بقى الفلاسفه لا يثبتون الذات يثبتوا وجود مجرد بوجود مجرد ففي الحقيقه ان الذي ليس له ذات ورود ده ورود في الذهن لا في الحقيقه ولا في الخارج الورود المجرد عن الذات لا يوجد شيء ليس هم يقول ليس بشيء اصلا فلا شك ان هذا الذي يورد في الذهن ولا يورد في الخارج ولا حقيقه له الذي له حقيقه اكمل فانت شبهته بما لا حقيقه له اصلا فهذا اقبح من التشبيه الذي تزعم انك تفر تفر منه ثم الى نا نظر ال ال ال الجهميه الذين يثبتون الذات ولا يثبتون الصفات يقولوا انت تشربين يقول لا ليس يسمع وليس يبصر وليس كما هذا صفات المعدوم او هذا صفات ال الجماد هذا هذه يعني يعني الم الفلاسفه يشبهونه بالايه بالمعدوم الذي لا حقيقه له وال, وال, وال والذين يثبتون الذات وينكرون الاسماء والصفات او الذين ينكروا الصفات ايضا كذلك المعتزله والجهميه يشبهونه بالجمادات لانها لا تصنع ولا يكسر ولا يملك ولا يفعل شيئا منزعا كل الصفات منزعا عن كل الصفات ينتقل بصفات المعدوم الجمادات فهذا اقبح وهكذا فاذا وصل الى من يثبتون بعض الصفات نقول لهم في القراءه الثانيه ان الكلام على بعض الصفات كالكلام على الايه على بعض الاخر بمعنى انك اثبتت سبع صفات اثبتت السمع والبصر والعلم والحياة والكلام والإرادة ومع ذلك أثبتها على غير مشابهة المخلوقين إذا قيل لك الإنسان سمية قلت الله سمية ليس كسمع الناس إذا قيل لك الإنسان يريد قلت إرادة الله ليس كبر شخص الناس ماذا الذي منعك أن تقول لله وجه ليس كولوه الناس وله يدان ليست كأيدي الناس ولله عينان ليست كأعين الناس ولله حب ليس كحب الناس والله عز وجل يعني له رحمه ورحيم ليس كك الرحيم من الناس ما الذي يمنعك من ذلك فيقول ربما يقول العقل اقتضى اثبات هذه الصفات السبعه يبقى ده المصدر الايه الاختلاف الاساسي وهو ان هم عندهم مصدر التلقي والعقل وليس الوحي تنزلا معه نقول له طب ما العقل السليم لابد وان يقر بما اقر به الوحي لان العقل يثبت صحه هذا الوحي واذا كان امره كذلك فقياس الاولى بقى العقلي يقتضي ان الذي له يدان اكمل من الذي ليس له يدان ونحن لا نثبت يدان جارحه تشبه جوارح المخلوقين اثبت يدان ليست تشبه جوارح المخلوقين فالكمال فالعقل يثبت هذه الصفات انها كمال الذي يقدر ان يضحك اذا شاء ولا يضحك اذا شاء اكمل من الذي لا يضحك مطلقا فلا شك ان العقل في الصحيح على الصحيح يثبت هذه الصفات ولذلك يعني نقول ان ما ورد في كتاب السنه يوافق صريح المعقول عند التامل والتدبر ولا ولا حاجه يعني بناء الى ان ننصب الخلاف بين الوحي وبين العقل بل الشرع والعقل يعني حدل الله عز وجل على عباده ولذلك مساله ان نقدم النقل على العقل نقصد بذلك ان النقل الصحيح على العقل الفاسد والا فنحن لا نثبت اصلا ورود التعارض بين النقل الصحيح وبين العقل الايه الصحيح او الصريح فيعني العقل السليم يؤكد كل ما جاء به الوحي بل لا يحتمل غير ذلك عند التامل لا تجد ابدا احتمالا في العقول الصحيحه والفطر المستقيمه الا ما اتى به انبياء الله ورسله ولا تقديم النقل على العقل لان العقل المتوهم الذي يتوهم اشياء باطله فهذا نقول اتهم عقلك عقلك فيه النقص ولا تتهم الوحي والتزم بالوحي فسيرشدك الى العقل الصريح والعقل السليم هذا هو الواجب في هذا المقام ولهم شبه اخرى في مساله تعدد الواجب يعني لماذا ينفون صفات الرب عز وجل يقول انه اذا قلنا بان هناك علم وقدره واراده وسمع وبصر يبقى اذا وكلها قديمه ازليه يبقى قلنا بتعدد واجب الوجود القديم يبقى في 5 و6 و7 يبقى مش مش ما لهاش اله واحد وهذا كله لعقل الخلط ما بين الحقيقه الذهنيه والحقيقه دي الخارجيه او ما في الذهن وما في الايه في الخارج ما تصور في ذهن الانسان من الفرق بين الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوفين بقى الموصوف واحد ولا له عده ايه صفات والفصل اصلا بين الصفه والموصوف فرق فصل في الذهن وليس في الحقيقه والخارج حتى تفترض هذا الايه الفرض الباطل الذي لا يلزم على قولك انه يلزم بالشرك بالله وذكروا كانوا بيقولوا عن ام احمد انه مشرك اقتلوه يا امير المؤمنين مرتد عن الاسلام انه يشرك بالله ليه عشان بيقولوا القران ايه كلام الله حاجه عجيبه ضلال مبين دي لا شك بيقول لك ده كلمات بقى يبقى في الهه كتير ولا اولاد كله من الكفر في حقيقه الامر لانه كذيب لكتاب الله عز وجل وليس اثبات كلام الله وان كان كلمات كثيره غير محصوره تقتضي تعدد القديد يعني تعدد ذات الرب سبحانه وتعالى الله واحد له صفات متعدده وهذا هو الذي يرد به على النصارى دائما لانهم دائما يعني يحاولون اقناع مقلديهم بان التعدد عندهم تعدد صفات لان العقل الصحيح, الصحيح, الصحيح لا يقبل الا تعدد الصفات وليس عندهم تعدد صفات في الحقيقه ده تعدد اقانيم تعدد شخصيات وتعدد ذوات عند التامل لانه بيقول مساوي له في الجوهر من جوهر ابيه نور من نور يبقى دول اتنين اشوك يكون واحد بعد ذلك ذاته عيون واحد هو بيقول واحد لانه مضطر يقول واحد عشان ادله التوراة والانجيل التي لا تحصى كثره او ايات كثيره لا توصف في مقال واحد من ان التو... التوحيد والذي جاء به بي الرسل فعشان يجمع بين المتناقضات ام قال هذا الكلام وبعد في الاخر على اله واحد فيقوموا يقولوا ما انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس واشعتها وايه وقولونها وحرارتها نقول طب انت الامر الذي ترد به ترده به دائما ان هذا ليس اثبات لي هذه الصفات فقط ده هناك ايه صفات اولا صفات الرب عز وجل ليست الثلاثه الله الرحمن الرحيم العليم القدير السميع البصير وهو يقر بها ايضا يعني احنا هو يقر بان الله اسمنا انت قلت كلام والرب هو اقنوم ليه ما جعلتش سمع واقنوم اخر ليه ما جعلت اقول لك في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله طب ليه ما قلتش العلم ولا علم غير الكلام ليه ما قلتش السمع والقدره والاراده ليه ما جعلتش كل هذه اقانيم بدل ما يبقوا ثلاثه يبقوا ايه يبقى أكثر من ثلاثة يلزمه ذلك ولكن هو بيحاول يقنئ الناس باللي تقبله العقول اللي هو تعدد الصفات فيقوم يو يو يو يثبت لكلامه معنا هو لا يحتمله وحاجة ثانية لما نقول للشمس أشيئة نقوله لها كتلة وحرارة ووزن ومجال مغناصي لها صفات متعددة كثير جدا ولها مساحة ولها كتل يعني حجم صفات عديدة للشمس اشمعنا انت خدت ثلاثة ده هو يحاول بس عشان يقنع الناس بباطل وهو تعدد الاقانيم يقوم يقرب لهم اقرب حاجه في تشبهها في اللفظ وهي لا تشبهها في الحقيقه وهو تعدد الايه الصفات فالانفصال بين الذات والصفه ده اصل ضلال الفلاسفه واصل كفر النصارى في هذا الباب وشركهم بسبب ذلك ولا غيره وضلال المعتزله وانكارهم للصفات بسبب ذلك ولذلك بنقول ان هذا يعني يجب رده وطراحه بالكامل نستكمل ان شاء الله ما نبدا نقول قليل اسطول يقول هل صفه الرحيم صفه ذات ولا صفه فعل وانت تسال سوق طور اسم الرحيم هو صفه الرحمه فالاسم الرحمن الرحيم كلاهما يدل على صفه الرحمه والرحمه منها ما صفه ما صفه ذات قلنا موصوفه فعل بيقول اذا ذكرت اسماء الله عز وجل القيم فهل يجوز ان نقول ابن القيم اي رضون ابن القيم ان ما يصحش تقول ربنا القيم وتسقط ربنا قيم السماوات والارض وان فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال القيم زكى قيم السماوات والارض فهل ادوز بقى ان اقول ابن القيم السماوات والارض يبقى إن انت كده لخبطت الكلام خالص طبعا هو بيقول ابن القيم الزوجيه ماشي كده انما زي بالضبط القيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكون للحمد ل50 امراه القيم الواحد واذا هذا مما يرضى ان يوصف به المخلوق مقيدا بالسياق او باللفظ زي ما قلنا قيم المدرسه قيم الجوزيه مثلا بدا ابن قيم لي الجوزيه فمثل هذا امر لا راءبه به اذا كان مقيدا هل يعد جنب الله صفه لا ليس كذلك في قوله تعالى قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا او ان تقول نفسه يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله أي في حقه سبحانه وتعالى هذا هو الذي تدل عليه اللغه ومن هذا السياق ان اقول انا قصرت في جنبك يعني في حقك لا يفهم احد من اهل اللغه من هذا السياق ان الجنب الذي هو جانب الانسان لكن تقول ان الله زي يقول الذين شاقوا الله ورسوله اصلها ان يكون هو في شق والله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شق قالوا لنا ربنا في شق يعني ايه في شق ده معنى اصلا كلام معنوي وليس اسمي معنى شقاق يعني هم خالفوا امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث اسم الله الاعظم في ثلاث صور هل يعتبر نصا لا ليس نصا لماذا لانه لم ينص على الثلاثه اسماء والصور عظيمه جدا تتضمن اسماء ايه اخرى كثيره الله اعلم وثم انه لا يدل على ان هذا الاسم هناك غيره لا يدل على ان يعني لا يطلق عليه غيره من انه الاسم الذي اذا دعى به اجاب فهناك اسماء كثيره اذا دعى الله بها اجاب لا مانع من ذلك الاخ بيسال راسم رسمه فيها دايره كبيره الاسلام ودايره جواها اهل السنه والجماعه وما لهم الا الجنه والفرق الضاله 72 فرقه فرق ناريه لكن داخل الاسلام فبيقول هلا والجهميه والخضاليه خارج الاسلام الجهميه اللي هم لهون ما المعتزله يسموهم جهميه الجاميه اللي هم الحلوليه واللي بينفوا صريح الكتاب والسنه يقولوا لن يكلم موسى تكريما والقدريه اللي هم الغلاة دول خارج دائره الاسلام والفرق دي كلها هيبقى في الجنه ما يلزمش ولا هي في النار مخلده فيها يا في النار لكن لا يلزم تخلد فيها اذا ماتوا على التوحيد التوحيد الذي درس في الازهر ده تبع الاشاعره فيهم من المنكرات ما من البدع ما فيه هم اطلاق الذات لله عز وجل ده في لسان الشرع وقرر امام البخاري باب ما ورد في الذات والنهوض والصفات قال وقال ابراهيم اني كذبت تماسك لبس تالي منهما في ذات الله وذكر حديث خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الاله وان يشاء يباركنا اوصل شلو المزاي صبحات وجهي انوار وجهك كما ذكر اسم الله الاخر الذي ليس بعده شيء مش عارف اقرا الخط احنا شرحنا قبل كده الكلام ده ان بيقول اهل الجنه ان الله يعتريهم الفناء هم باقون ببقاء الله عز وجل لهم سبحانه وتعالى كان الله غفورا رحيما والله غفور رحيم ما الفرق بينهم الله غفور يدل على سوت هذه الصفه وكان غفور رحيما يدل على ازليتها كذلك ف حتى لا يتوهم ان كان تدل على انها انقطعت فقال عز وجل الله غفور رحيم فهذا وهم فاسد كان ولم يدى وهو غفور رحيم الآن ولم يزل كذلك هل يجوز أن نقول الله الرسول أعلم في جميع مسائل مسائل الدين الاخر بيسأل وتأجيل المتعان وإحنا أجل نعرف هل من يمكن أن يقال أن المعي لا تفسر بالعلم ولا غير بل تقرأ فحسب تفسر بالعلم وقراءاتها صحيحة كذلك تمر كما جاد دالة على معانيها ومن لوازم ذلك العلم